لا يأخذكم الله باللغوث أيمنكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم والله رفور حليم للذين يعلمون من سائهم كربص أربعة أشكور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 وذا يحل لهم أن ما انيتكم لما خلق الله في ارحامهم ان كنتم امن بما بالله واليوم الاخر وبعولتهم ما حق برجهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا دناح عليهما أن يتراجعا إن, يتراجعا إن ظنى أن يقينا حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون